يا ولي يا ضرب الحشر ما يرضيك عدا العلم بشار يصمر يا ولي يا ضرب الحشر ما يرضيك عدا والعافق ويلميتي كياب الشفر الحزن رجى أخوان اشتغر عدام نغيبا يقلق الدنيا عليها ومريها يا العربي العزيز والمبدع الغالي حبيب الأول على رأس Come on, لو you عود in the road